يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤده حفظه ما، ولا يؤدوه ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذه حفظ وهو العلي العظيم. ولا يأوده حفظ ما وهو العلي العظيم.